بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوخذوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير مُحل الصيد وأنتم فرّم Inna Allah ya'fum ma yurid Ya ayuhal ladzina amanu la tuhillu shayair Allah Wa la shahar al-haram wa la al-hadiya wa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 لغير الله به والمنقَلقة والمؤخوذة والمتردية والنقيحة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح علَن يصب وأن تستقصموا بالأذلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينهم فلا تخشون وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اقر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم؟ قُلْ أُحِلَّ لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه نَمْمَ مَعْلَمَكُمُ اللَّهُ فَقُولُوا مِمَّا أُمْسِكَتْ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلو جوهم وأيديكم إلى المرافق ومسحو ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فَاطَّهُرُوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا النِّسَاءَ أو لا مس مُن سائ فألم تجدوا ما أنفتم صعيدا طيبة فتَيَمَمُ صعيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرجه ولك يريد ليقهرك وليتم منعمته عليكم وليتم منعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واسقكم به إذ خلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصر ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقربوا للتقوى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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبثقوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسناً وَآمَنْتُمْ بِعُسْلِي وَعَذَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 فبما نقطهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تقلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إننا صارا أخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكروا به فأذرنا بينه العدا وت والبغضاء إلى يوم القيامة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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه زبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم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 قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْكُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُم مَلُوكاً وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَأَتَيْكُم مَا لَمْ يُؤْفِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 فَإِنَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّا خَلُولٌ قَالَ رَدُّ لَنِمِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّهُ كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون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 فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني ادم بالحق اذ قربا قوبانا فتذبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال ان ما يتقبل الله من المستقين لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاق الله رب العالمين إني أخاق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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تكبل منهم ولهم عذاب أليم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 فإن جاءوك فأكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فأكم بينهم بالقصر إن الله يحف المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين إن أزلت التوراة فيها هدى ونور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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أننا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 أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا قاسرين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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم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 وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هدوا ولعبا ذلك بأنهم قول لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أَيْنَمَا وَمَنْ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَتُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ من لعنهم الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والقنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وَإِذًا جَاءُوكَ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ ضَلَّ قُلُوبُهُمْ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشُّحَّ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 وُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَذِى ذَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ظُلْمًا وَكُفْرًا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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدقلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإيجيل وما أنزل إليهم الربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثيرون منهم ساء ما يعملون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 فَلَن تَنصُرَ عَلَى الْقَوْمِ كَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا قوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا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 وَحَاسِبُ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كَمَا عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أزل إليه متتقدّلهم أولياء متتقدّلهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون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 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجذنبوه لعلكم تفلحون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 أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن احتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 مثل ما قتل من النعم يحكم به زواعذ منكم هديا بالغ الكعبة أو كفرة طعام مساكين أو كفرة طعام مساكين أو عذل ذلك صيام الليب قبل أمره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 ما على الرسول إلا البلاو والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي القبيث والطيب ولو أعجبك كثرة القبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسخا وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عفا الله عنها والله غفور حليم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 وأكثرهم لا يعطيون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا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 إلى الله مرجعكم جميعاً فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوي عدل منكم أو اخران من غيركم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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يطافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل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 وَإِذْ كَفَفْتُ عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّ كَانَ إِجْتَبَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ إِجْتَبَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما إذا من السماء؟ قال تكل الله إن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 تَن مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَأَرْزُقُنَا, وارزقنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُبُّ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ طَالَ اللَّهُ وَيَعِيسُ بْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تَتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ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 اللهم ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير